مساء الخير يا ياسر مساء النور يا جوان كيف حالك؟ بخير شكرا كيف كانت أجازتك؟ قضيتها مع عائلتي في مصر وماذا فعلتم؟ ذهبنا أنا وابن عمي محمود إلى الشاطئ وهل قضيتم وقتا طيبا؟ بالطبع لقد استمتعنا كثيرا وماذا فعلت أيضا؟ قضيت بعض الوقت في زيارة أصدقاء القدامى حسنا يا ياسر أراك لاحقا بالطبع إلى اللقاء يا جوان إلى اللقاء ابن عم بنت عم ابن عمة بنت عمة ابن خال بنت خال ابن خالة بنت خالة الشاطئ وقتا طيبا أصدقائي قديم